اذا نظرنا الى الاخلاق من حيث هذا المعنى وجدنا ان فيه اشياء كثيرة في النفس الانسانية تعتبر بساطة نفسية ذاكية مثلا غريبة الخوف غريبة الخوف مثلا غريبة حب التملق غريبة حب قلب الطعام دي اخلاق ولا غير اخلاق ان كثت انك فيها الاخلاق فكل هذه اخلاق ولا لا اخلاق يعني الخوف ده خلق ولا مش خلق خلق حب الطعام خلق لأن صفة نفسية تدعوني إلى أن أكل حب الشراء صفة نفسية تدعوني إلى أن, إيه؟ إلى أن أشعر هذه الأشياء والغضب مثلا ساعة يغضب الإنسان الصفة اللي في نفسه جعلته يغضب اسمها أخلاف ولا لا إلا أن هذه اسمها فكات غرائز أي فرق بين الغرائز النفس وبين الأخلاف الغرائز فطرية الغرائز فطرية بالنفس وطبيعية لا تقلفك جدا ولا مشقة لتربيها في نفسك هم الخوف يعيش أن تدرر نفسك لتقاط ها الحوف نفسك غريبة الحوف دي غريبة لا تحتاج إلى أن تكد وتكتهد لتعلم نفسك الخوف فالإسمعها ايه غريبة غريبة موجودة في نفسك بالفطرة ومعنى بالفطرة يعني بالطبيعة ملك شنو لزاولة دي يجيب ان كنت تخزينها اكتواني إنما هي في ذاتها غريبة فالطعيف الأخلاق كان يشمل الغريبي وغير الغريبي إلا أنهم قالوا إن الغرائب إنما تطلق على الأمر الخطري الذي لا يكد الإنسان ولا يجد إيجاده في نفسه هناك مثلا غريبة الكرم الكرم بس أنت تستطيع أن تدرب نفسك على أن تكون كريما بمعنى ان كنت تقول وما غرات هذه الدنيا واذا لم انفع الناس بماله ايه شعن سينه المال فاموتوا واطرقوا اذا تستطيع انك انت ايه تربز نفسك حلق الايه حلق الكرم السماء فزعل الاخلاق في غير الغرائز وصل من الغرائز جديد اسم خاص وهو الايه الغرائز الغرائز هو ايه صفة برضو راسخة في النفس سفرية ضرورية لا عمل من الانسان في ايجادها لا عمل من الانسان في ولكن الاخلاق برضو صفة نفتية واثقة في النفس للانسان عمل في تنميتها وفي ايه يعمل. وفي ايجادها وفي تربيتها ده يسميه ايه الانسان أن مثلا في المسائل المادية هل يستطيع مثلا انه يترك نفسه على مادية يسيك شعره لما ايه جاي ما او طويل يسيق او طويل يعني ان ما بنهزبوش <تصفيق> بنهزبه المكان اللي بسيحو نحبش في شعر بننزيل من الشعر مثلا الإنسان مثلا حينما يجد من نفسه مثلا ضعفا سحيا في, في ناقية من نواهي يقدر ويعاني بنفسه ولا لا أو قيوة ولا لا إذن فالأمور المادية لك أن تهزبها في نفسك كذلك الأمور, الأمور المعموية لك أن تهزبها في نفسك على أي أساس على أساس من الأساس العقدية على أساس من الأساس السلوك على, على أساس من على تلسينك من البيئة التي تعيش فيها كل ذلك يروضك ويجعلك تمرضم صفات جنبتك لم تكن إيه لم تكن موجودة فمثلا قبل مجيني مثلا من الإخلاق كان في الناس عندهم أخلاق أخلاق الغضب والقليش والنزق بعد ذلك حينما جاء الإخلاق ماذا جا صنع في القيوم فذب هذين إيه التباع ذلك مثلا ما توجدش عندهم صفه الكرم اللي هي الا لقصد المباهاه فدي على الكرم خصله لله وتربى الناس على الايه على الكرم اذا فالاخلاق منها ما هو غريزي ومنها ما هو مكتسب فالغريزي هو الذي يوجد فيك بدون قد وبدون وبدون مجهود والمكتسب اللي احنا بنسميه بقى الايه الاخلاق كصفات التي يريد الشرع أن نتحلى